أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل تبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباتا والنوم سباتا وجعل النهار نتورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وَأَن زَلْناَ مِنَ السَّمَ إِمَا أَو قَهُوورَ لُِفِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتَ وَنُ الصَّهُ مِما قَلَقَلََا أَنْعَمَو وَأَنَاتِي كَكثيرَ وَلَقَِ قََّّفْناَاهُ بَيْنَهُ لَذذَّتْكَروا فَأَبَ أَكْسَرُ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 مِنَ الْفُنُوجَاجِ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ لَسَبًا وَصُهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُونَ فَإِنْ تَوَلَّوْا وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظهيرا